يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جذ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطرا وأنا ظلنا أن لن تقول وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهْقَ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّتُمْ أَلَنَّ يَبْعَثَ اللَّهُ أحدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا خُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَرِ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 وَأَن نَظُنُّ أَن لَّن نُّعِزَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن ربّه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان من المسلمون ومن القاسقون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا وان القاسقون فكانوا لجهنم محطما وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلقه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إن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 ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا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 يسلخ من بين يديه، فإنّه يسلخ من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.